وَشَعَّنَ أَفْسَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُطْفِئِينَ قُمْ نَعْمُ قُمْ نُحِثْ ثَكَلَ وَعْدَنَا وَقَوْمٌ مَجْنُونٌ ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا فانتق وحملناه على ذات أنواح ودسر تجري وَلَقَدْ تَرَكْنَا ذَا آيَةً فَهَلِ مِنْ مُدَّكِلِ فَكَيْفَ كَانَ وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أعجاز نظل منقع فكيف كان عذابي ونور ولقد يسترنا كَلَّا بَلْ تَصْمُدُ فِي cenaè lłm fa tantywe hummos